اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل من رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ نقرأ لكم بصوت كريم مسعد الفصل الأول مرة أخرى يتنفس نسمات الحرية ولكن الجو غبار خانق وحر لا يطاق وفي انتظاره وجد بدلته الزرقاء وحذاءه المطاط وسواه لم يجد في انتظاره احد ها هي الدنيا تعود وها هو باب السجن الأصم يبتعد منطويا على الأسرار اليائسه هذه الطرقات المثقلة بالشمس وهذه السيارات المجنونة والعابرون والجالسون والبيوت والدكاكين ولا شفة تفتر عن ابتسامه. وهو واحد خسر الكثير حتى الأعوام الغالية خسر منها أربعة غدرة وسيقف عما قريب أمام الجميع متحدية أهن للغضب أن ينفجر وأن يحرق وللخوانة أن ييأسوا حتى الموت وللخيانة أن تكفر عن سحنتها الشائها نبوي عليش كيف انقلب الإسمان إسما واحدا أنتما تعملان لهذا اليوم الف حساب وقديما ظننتما أن باب السجن لن ينفتح ولعلكما تترقبان في حذر ولن أقع في الفخ ولكني سأنقض في الوقت المناسب كالقدر وسناء إذا خطرت في النفس إن عنها الحر والغبار والبغضاء والكدر وسطع الحنان فيها كالنقاء غب المطر ماذا تعرف الصغيرة عن أبيها؟ لا شيء كالطريق والمرة والجو المنصهر طوال أربعة أعوام لم تغب عن باله وتدرجت في النمو وهي صورة غامقة فهل يسمح الحظ بمكان طيب يصلح لتبادل الحب؟ ينعم في ظله بالسرور المضفر والخيانة ذكرى كريهة بائدة استعن بكل ما أتيت من دهاء ولتكن ضربتك قوية كصبرك الطويل وراء الجدران جاءكم من يغوص في الماء كالسمكة ويطير في الهواء كالصقر ويتسلق الجدران كالفأر وينفذ من الأبواب كالرصاص ترى بأي وجه يلقاك كيف تتلاق العينان أنسيت يا عليش كيف كنت تتمسح في ساقياك الكلب ألم أعلمك الوقوف على قدمين ومن الذي جعل من جامع الأعقاب رجلا؟ ولم تنس وحدك يا عليش ولكنها نسيت أيضا تلك المرأة النابتة في طينة نتنة اسمها الخيانة ومن خلال هذا الكدر المنتشر لا يبسم إلا وجهك يا سناء وعما قريب سأخبر مدى حظي من لقياك عندما أقطع هذا الشارع ذا البواك العابسة طريق الملاهي البائدة الصاعدة إلى غير رفعة أشهد أني أكرهك الخمرات أغلقت أبوابها ولم يبق إلا الحواري التي تحاك فيها المؤامرات والقدم تعبر من آن لآن نقرة مستقرة في الطوارك المكيده وضجيج عجلات الترام يكركز كالسب ونداءات شتى تختلط كأنما تنبعث من نفايات الخضر أشهد أني أكرهك ونوفذ البيوت المغريه حتى وهي خالية والجدران المتجهمة المقشفة وهذه العطفة الغريبة عطفة الصرفي الذكرى المظلمة حيث سرق السارق وفي غمضة عين انطوى الويل للخونة في هذه العطفة ذاتها زحف الحصار كالثعبان ليطوق الغافلة وقبل ذلك بعام خرجت من العطفة تحمل دقيق العيد والأخرى تتقدمك حاملة سناء في قماطها تلك الأيام الرائعة التي لا يدري أحد مدى صدقها فانطبعت آثار العيد والحب والأبوة والجريمة فوق أديم واحد وتراءت الجوامع الشاهقة وطارت رأس القلعة في السماء الصافية وانساب الطريق في الميدان وتجلت خضرة البستان تحت الأشعة الحامية وهبت نسمة جافة رغم القيض منعشه ميدان القلعة بكل ذكرياته المحرقة وكان على الوجه الذي لفحته الشمس أن ينبسط وأن يصب ماء باردا على جوفه المستعر كي يبدو مسالما أليفا فيمثل دوره المرسومة كما ينبغي واجتاز وسط الميدان متجها نحو سكة الإمام ومضى فيها يقترب من البيت ذي الأدوار ثلاثة في نهايتها وعلى مفرق عطفتين جانبيتين يتفرع إليهم الطريق الأول في هذه الزورة البريئة سيكشف العدو عما أعده للقاء فادرس طريقك ومواقعه وهذه الدكاكين التي تشرئب منها الرؤوس كالفيران المتوجسة وجاءه صوت من ورائه يقول سعيد مهران ألف نهار توقف عن المسير حتى أدركه الرجل فتصافحا وهما يغطيان على انفعالاتهما الحقيقية بابتسامة بهتة إذا بات للوغد أعوان وسيرى قريبا ما وراء هذا الاستقبال ولعلك تنظر من الشيش مستخفيا كالنساء يا عليش أشكرك يا معلم بيازة ولحق بهما كثيرون من الدكاكين على الجانبين وارتفعت حرارة التهاني وسرعان ما وجد نفسه مطوقا من جميع الجهات بحشد من أصدقاء غريمه ولا شك الحمد لله على سلامتك مبارك للأصدقاء والأحباب كل من القلوب سيفرج عنه في عيد الثورة فقال وهو يتفحصهم بعينيه اللوزيتين العسليتين الشكر لله ولكم فربت بياض على منكبه قائلا: تعال إلى الدكان لنشرب الشربات فقال بهدوء فيما بعد عند العودة العودة؟ وصاح أحد الرجال موجها حنجرته إلى الدور الثاني من البيت يا معلم عليش يا معلم عليش انزل هنئ سعيد مهران لا داعي للتحذير يا خنفساء إني قادم في ضوء النهار وأعلم أنكم تترقبون وعاد بياض يتساءل العودة من أين لدي حساب يجب أن أسويه فتساءل بوجه المبتعض مع من أنا سيت أنني أب وأنا ابنتي الصغيرة عند عليش نعم ولكل خلاف حل في الشرع وقال آخر والتفاهم خير وثالث قال ابن المسالم سعيد أنت قادم من السجن والعاقل من الطعب فقال وهو يداري حنقه المختنق من قال إني جئت لغير التفاهم وفتحت نافذة الدور الثاني وأطل منها عليه فارتفعت الرؤوس إليه في توتر وقبل أن تبدر كلمة خرج من باب البيت رجل طويل عريض في جلباب مقلم ينتعل حذاء حكوميا فعرف سعيد فيه المخبر عصو الله وسرعان ما تظهر بالدهش وقال منفعلا ماذا دعا إلى اقلاقك وما جئت إلا للتفاهم فمضى نحوه مسرعا وتحسسه مفتشا عما يريب في صدره أو جيوبه فعل ذلك بمهارة وخفة ودربة وهو يقول اسكت يا ابن الثعلب ماذا تريد جئت لتفاهمي على مستقبل ابنتي أنت تعرف التفاهم؟ نعم من أجل ابنتي عندك المحكمة سألجأ إليها عند الياس وصاح عليش من أعلى دعه يدخل تفضلوا اجمعهم حولك يا جبان إنما جئت أدس حصونك وعند الأجل لا ينفع مخبر ولا جدار ودخلوا حجرة الاستقبال فتفرقوا فوق الكتب والمقاعد وفتحت النوافذ فاندفع الضوء والذباب وتبدت في البساط السماوي نقط سوداء من أثر الحروق وحملق عليش في صورة كبيرة في الجدار معتمدا بقبضته عصى غليظة أما المخبر فقد جلس إلى جانب سعيد وراح يعبث بحبات مسبحة ودخل عليش سدره في الجلباب فضفاض منتفخ حول جسم برميلي رافعا وجها مستديرا ممتلئا اللغد تحت ذقن مربع وأنف غليظ محطم العرنين صافح سعيد متظاهرا بالشجاعه وقال حمدا لله على سلامتك وسرعان ما تأزم الجو بالصمت وتبودلت نظرات قلقة حتى عاد عليش يقول وكأنما يرغب في فتح صفحة جديدة ما فات, فات وكل ما حصل يقع كل يوم وقد تحدث أمور مؤسفة وتنهار صداقات قديمة ولكن لا يعيب الرجال إلى العيب بدأ سعيد يتابعه بعينيه البراقتين وجسمه النحيل القوي كأنما نمر يتربص بفيل ولا يسمعه إلا أن يردد قوله لا يعيب إلا العيب وحدجته أعين كثيرة عقب ترديده وكفت يد المخبر عن العبث بحبات المسبحة فأدرك ما هو يجول بخاطرهم فقال مستدركا اوافقك على ما قلت حرفا بحرف فقال المخبر بضجر ادخلوا في الموضوع وعفونا من اللف فتساءل سعيد بسخرية خفية من أي ناحية؟ ناحية واحدة هي التي يجوز الكلام فيها وهي ابنتك وزوجتي وأموالي جرب الكلاب الويل الويل أريد أن اتلقى نظرة من عينيك كي أحترم من الآن فصاعدا الخنفساء والعقرب والدودة سحقا لمن يطرب لأنغام امرأة ولكنه هز رأسه بالإجابة فقال أحد ماسحي الجوخ: بنتك في الحفظ صون مع أمها وشرعا يجب أن تبقى مع أمها بنت ستة أحوام وإن شئت أزورك بها في كل أسبوع فرفع سعيد صوته متعمدا شرعا هي حق لي لشد الملابسات والظروف فتساءل عليش في غلظة ماذا تقصد ولكن المخبر عجله قائلا لن يجيء من الكلام إلا واجع الدماغ فقال عليش بيقين لم أرتكب جريمة ولكنها القسم والنصيب والواجب أيضا واجب المروءة دفعني إلى ما فعلت من أجل البنت الصغيرة أيضا واجب المروءة يا ابن الأفحى الغدر والخيانة المزدوجة المطرقة والفأس وحبل المشنقة ولكن ما شكل سناء الآن وقال بهدوء ما استطاع لم أتركها في حاجة كانت لديها أموالي أموال طائلة فهتف المخبر تقصد مسروقاتك تلك التي أنكرتها في المحكمة ليكن ولكن أين ذهبت فصح عليش؟ ولا مليم صدقوني يا رجال كانت الحال لا يسر بها عدو ولا حبيب وحقا قمت بالواجب فتساءل سعيد في تحدي خبرني كيف أمكنك أن تعيش في ساعة وأنت تنفق على الآخرين فصح عليهش محتدا هل أنت ربنا حتى تحاسبني وقرى رجل من مسيح الجوخ اخذ الشيطان يا سعيد وقال المخبر أنا عرفك وفهمك أنا خير من يقرأ داخل رأسك ولكنك ستهلك نفسك لا تخرج عن موضوع البنت فهذا خير لك فترجع سعيد باسما وهو يخفي عينيه في الأرض وقال باستسلام بالحق نطقت يا حضرة المخبر أنا عرفك وفهمك ولكني سأماشيك احتراما لهؤلاء الرجال هاتوا البنت أليس الأفضل أن أعرف رأيها أولا؟ كيف يا حضرة المخبر يا سعيد أنا فهمك؟ أنت لا تريد البنت ولا تستطيع أن تؤويها ولن تجد لنفسك مأوى إلا بعد الجهد ولكن من العدل والرحمة أن تراها هات البنت بل هات أمها كم أرغب أن تلتقي العينان كي أرى سرا من أسرار الجحيم الفأس والمطرقة وقام عليش ليجئ بها وعندما ترامى وقع الأقدام القادمة خفق قلب سعيد خفقة موجعة وتطلع إلى الباب وهو يعض على باطن شفتيه مسح تطلع شيق وحنان جارف جميع عواصف الحنق وظهرت البنت بعينين دهشتين بين يدي الرجل ظهرت بعد انتظار طال ألف سنة وتبدت في فستان أبيض أنيق وشبشب أبيض كشف عن أصابع قدميها المخضوبتين وتطلعت بوجه أسمر وشعر أسود مسبسب فوق الجبين فالتهمتها روحه وجعلت تقلب عينيها في الوجوه بغرابة وفي وجهه خاصة باستنكار شديد لشدة تحديقه ولشعورها بأنها تدفع نحوه وإذا بها تفرمل قدميها في البساط وتميل بجسمها إلى الوراء لم ينزع منها عينيه ولكن قلبه انكسر انكسر حتى لم يبق فيه إلا شعور بالضياع كأنها ليست بابنته رغم العينين اللوزيتين والوجه المستطيل والأنف الاقنى الطويل ونداء الدم والروح ما شأنه أم هو الآخر قد خان وغدر وكيف له رغم ذلك كله بمقاومة هذه الرغبة الجامحة في ضمها إلى صدره حتى الفناء وقال المخبر بضجر ودون اكتراث أبوك يا جطره وقال عليش بوجه لا يبين عن شيء سلمي على بابا كالفأرة مما تخاف ألا تدري كم يحبها ومد نحوها يده ولكنه بدل الكلام شرق فازدر دريقه وابتسم في رقة وإغراء وقالت سناء لا وتحركت لتتسلل راجعه لولا الرجل وراءها وهتفت ماما فدفعها الرجل برقة وهو يقول سلمي على بابا وتجلت في العيون نظرات اهتمام وشماتة، وأمن سعيد بأن جلد السجن ليس بالقسوة التي كان ظنها وقال متوسلا تعالي سناء ولم يعد يحتمل رفضها فقام نصف قومة ومال نحوها فهتفت لا أنا بابا فرفعت عينيها إلى عليش سدرة مستغربة فقال سعيد بإصرار أنا بابا أنا تعالي فتأبت واشتد ميلها إلى الوراء جذبها نحوه بشيء من القوة صرخت ضمها إلى صدره فدافعته باكية ومال نحوها ليلثم رغم هزيمته وياسه فاها أو خدها ولكن شفتيه لم تلثم إلا ساعدها المتحرك في عصبية غير رحمة أنا بابا لا تخاف أنا بابا وأفعمت رائحة شعرها روحه بذكرى امها فتقبضت أساريره وازدادت البنت مدافعة وبكاء حتى قال المخبر على مهلك البنت لا تعرفك فتركها تجري يائسة ثم اعتدل في جلسته وهو يقول بغضب سوف أخذها ومضت هناك صمت قبل أن يقول له بياضه هدئ نفسك اولا فقال بإصرار لا بد أن تعود إلي فقال المخبر بحدة دع القرار للقاضي ثم التفت نحو عليش متسائلا نعم الأمر لا يخصني في شيء ولكن أمها لن تفرط فيها إلا بالشرع فقال المخبر كما قلت أول الأمر كلمة واحدة لا لها وهي المحكمة وشعر سعيد بأنه لو تمادى في الغضب لنفجر جنونه فتسلط على مشاعره بقوة غير طبيعية مذكرا نفسه بأشياء كاد ينساها، وقال بهدوء نسبي نعم المحكمة فقال بيوضة والبنت كما ترى تعيش في رعاية وراحة وقال المخبر في لهجة لم تخر من سخرية ابحث أولا عن طريق مستقيم تأكل منه لقمتك رغم هذا بدأ أنه يسيطر على نفسه أكثر فأكثر حتى قال نعم كل هذا حق ولا داعي للأسف من ناحيتي وسأعود التفكير في الأمر كله ولا شك أنه خير أن أنسى الماضي وأن أبحث عن عمل حتى أهيئ للبنت مكانا طيبا في الوقت المناسب وساد الصمت دهشة فتبودلت نظرات غير مصدقة ومصدقة وكور المخبر قبضته على المسبحة متسائلا انتهينا فقال سعيد نعم ولكني أريد كتبي كتبك نعم فصاح عليش ضاع أكثرها بيد سناء وسأحضر لك ما تبقى منها وغاب الرجل برهة ثم عاد حاملا على يديه عامدا متوسطا من الكتب فوضعه وسط الحجرة وقام سعيد للمجموعة فتناول كتابا إثر آخر وهو يقول بأسف ضع أكثرها حقا وضحك المخبر متسائلا من أين لك هذا العلم ثم وهو أنهض معلنا الانتهاء المقابلة أكنت تسرق فيما تسرق الكتب وابتسم الجميع ولكن سعيد أقبل يحمل الكتب دون أن يبتسم للمزيد حمل ابلكيشن اقرا لي على موبايلك أو ادخل على اقرا